وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميساقا غريضا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف 111. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمآتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمماتكم التي أضلّنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأممات نساءكم وربائكم التي في حضوركم حجوركم من نساءكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل 119. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفت إن الله كان غفورا رحيما